بسم الله الرحمن الرحيم حامي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 وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها, ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه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 ولكن يدخل من يشاء في رحمته والغالمون ما لهم من ولي ولا نصير ام اتخذوا من دونه أولياء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 لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُمْ من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين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 بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُ مُرِيبًا فَلِذَلِكَ فَادْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِلْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابًا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 بعد ما استجيب له حجتهم له حجتهم داحضة عرض ربك وعليهم غضب, غضب وله عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريبا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق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 من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسق الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل, ينزل بقدر ما يشاء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 وَأَبْقَى وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ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 129. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن وأصلح فأجره على الله انه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل السَّبِيلُ السبيل على الذين النَّاسَ الناس ويبغون في الأرض بِغَيْرِ بغير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 وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ إِسْتَجِبُوا لِرَب بِكُمْ مِن قَبْلَ أَن يَأْتِيَ يَوْمَ الْلَّهَ مَرَدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِن مَلْدَئِيَ وَمَا وَمَا لَكُم مِن نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإننا إذا أذقنا الإنسان مننا رحمة فرحب بها وإن تصبهم سيئات بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُكُورَ أَوْ يُزَوِّدُهُم بِذَكَرٍ وَإِنَاثٍ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إن انه عليم قدير وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او من ورأي حجاب أو يرسل رسولا فيوح بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك رحم من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب على الإيمان ولكن جعلناه, نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط